واتل عليهم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فنظل لَهَا عاكفين قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ ينفعونكم فَعُونَكُمْ أَوْ يضرون قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين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 تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مبين إِذْ سَوَّيْتُمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا من شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فلو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذلك لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَحِيدُ اللَّهُ أكبر اللَّهُ